تقرب التسبيح لدفنك يا ماثير حي فاملات فيك لك الطيوب بشوق يا یا بني الحول این اختفى جماله تقرب التسبيح <تصفيق> <تصفيق>